مع النزامات عشانك أتوفي الليل مع النزامات عشانك وبيت ولها نفاتيش لي حنانك أتوفي الليل مع النزامات عشانك لن لك في <تصفيق> اتشاعيريك الجماعة الضمك ونال أطمان هجرانا هتوح في الليل مع النزامات عشانا Alæg jeg fækker mig, at du lente dig, at du lente dig, at du lente و ما بنتو تعود <تصفيق> لذكرايتي ما و ما بنتو غَوَات وَحَابَ طَنْقَل بِهير مَان تَرُوح Abi tu nawak ma afrah ملمار ورسيله مين اللوي اذا كلام الاكي جل واله نجارح قلبوني في انا اتو في اللي ان